موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إله إلا أنا فاعبودون.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 من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترتعون وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون خل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنها إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين